يا eyyha الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا, ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا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 وإن كُنتُم جنبا فَاطَّهَّرُوا وإن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ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 إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسم ولا يجرم أنكم شناء قوم على ألا تعدلوا إعدلوا وأقره للتقوا والتق الله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 وَلقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نبيبا وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وَآمَنْتُمْ برسلي وعززتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّيُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 ولا تزال تَطَّلِعُ على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا يبين لكم على من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وَأَذَلُّ عَلَيْهِم نَبَأَ أَبْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّدَ قربا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقَتُو لَدْنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 أن نَجُوماً قَتَلَ نَفْسٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعَ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعَ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 ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم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 ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تهتوه فاحذروا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 يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشؤوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا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 وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدا وهدا وموعظة للمتقين واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكما امه واحده ولكن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 وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالْنَّصَارَى أُولِيَاءً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالْنَّصَارَى أُولِيَاءً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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسووف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتقذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ينفق كيف يشاء وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قَدْ جَاءَ نَبَأُ مُوسَىٰ بِالْحَقِّ وَمَا أُرْسِلْتَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا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 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا مِن فوقهم ومن تحت أرضهم منهم أمة مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون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 وَنَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّكَ فِيهِمْ إِلَّا كِفْرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ضَيَاناً وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 قل اتعمدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا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 ولكن كثير منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى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 وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فأثابهم اللَّهُ بِمَا قالوا جنات تجري من تحتها الألهار خالدين فيها،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 إن الله لا يحب المعتدين وكنوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون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 يا أيها الذين آمنوا لا يبلون أنكم الله بشيء من الصيد تنادوه أيديكم ورماحكم ليعلموا الله ما يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلو الصيد وأنتم حرب ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتلا من النعم يحكم به ذواعدا منكم يحكم به ذواعدا منكم هديا بالغ الكعبة أو كفرة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم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 ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون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 فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن عتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان وَلَا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إننا إذا لمن الآثمين فإن عفر على أنهما استحقا إثنين فأخراني يقومان مقامهما فأخراني قوما مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله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 قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب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 In تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم In عبادك Zidahum Said Numai In وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِن تُعْذِبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم للهم الكسّمَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ وهو على كل شيء قدير